يرفع الأدان الشيخ عبدالله لبريمي الله أكبر الله أكبر الله, الله, الله, أكبر الله, الله أشهد, أشهد أن لا إله إلا الضار أشهد, أشهد أن لا إله إلا الضار أشهد, اشهد ان محمد مذر رسول الله اشهد, أشهد أن حي على الصلاه اللهم لك الصمت وعلى رزقك افطر ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وثبت الاجر ان شاء الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم